يحيي هذه الله بعد موتها فأماسه الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست عام فوق إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلما وما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟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 دينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 تبطلوا صدقاتكم في المن والأذا كالذي, كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيثًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُقُلَهَا ضِعْفَين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 أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأمهار له فيها, له فيها من كل الثبرات وأصابه الكبر وله ذرية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 كذلك يبين, الله لكم لعلكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أن فَقُومْ يُطِيبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَنُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسُو بِأَخِذِهِ ولست بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاد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 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ دُونَ مِن فَمِن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ